وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَنُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَسْقُطُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمًّا الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا من ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعف يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يأفكون وقال الذين أوتوا العلم والليمان لقد لبث في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم هم ولقد ضربنا للناس الناس في هذا القرآن من كلمة ولئن جئته بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا فاصدر إن وعد الله حق ولا يستخفتنك الذين لا يوقنون